بسم الله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هلاه على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد رفع صاحبنا رأسه والحزن يخيم على أركانه والاسى يغتر من وجهه والدمع ينهال من عينيه فرفع راسه واستعاد انفاسه ثم عزم عزما مصمما وقال بقوه لئن أدركت رمضان ليرين الله ما اصنع ما خطبك ايها الرجل انه في صلاه العين نظر صاحبنا عن يمينه وعن يساره فإذًا من اذوانه الذين قاموا الذين كانوا يحافظون على السنه والنوافل فيصلون السنه قبل الصلاه وبعدها بل وربما كانوا يجلسون في المسجد في وقت فراغهم يصلون لله عز وجل اين انا من هؤلاء اين انا من هؤلاء لقد انهار رمضان ومضى انقضت ايامهم وفاتت فنظر صاحبنا الى نفسه ونظر الى اخوانه الذين كانوا يقولون لله بالليل فهل يجد لنفسه مكانا في طوائف القائمين كلا فاته الرجل فات لم يجد لنفسه محلا في طوائف القائمين صلاتهم وخرج وهو مازال واقفا خارج المسجد اي حصرت هذه لم يجد لنفسه محلا في طوائف القائمين وحسبنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا لم يجد نفسه محلاً في طلائف القائمين وانقلت الطائفة ومرها وصاحبنا نظر الى نفسه فاذا به ما ختم القران في رمضان حتى ختمه واحده ما ختم القران ختمه واحده كان يضيع وقته في قيل وقال كان يضيع وقته في اللغو والكلام حتى المباح حتى الكلام المباح فانه يضيع الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله له به حسنه والحسنه بعشر امثالها يضاعف الله جل وعلا اضعافا كثيره والاجر عند الله عظيم فان للصائم عند الله عز وجل اجرا لا يعلمه الا الله ما وجد لنفسه مكانا في طوائف تالين لكتاب الله عز وجل غض الشهر والفرم تحسر صاحبنا على نفسه ثم نظر. رمضان قد انقضى رمضان وفات ولن يجد صاحبنا لنفسه مكان Go! So لا إذا رمضان لا يمن الله ما أصلح نعم سأكون في أول القوافل وتلك القوافل ساسبق أولئك المصدقين في الصدقه ساجتهد في قراءة كتاب الله عز وجل وأجعل لنفسي وردا يوميا من الضرآن سأشتهد في قتل الضرآن وهكذا عزم صاحبنا على هذا العزم هل يا ترى سيثلك رمضان نعم إخوة الكرام، كان معنا من يصلي، كان معنا صاحبنا عزب قال لئن ادركت رمضان ليرين الله ما اصنع فهل سيدرك رمضان انت قد اطرت رمضان الان انت في رمضان هذا ثالث ايام هذا الشهر انها ايام معتمدات اخي لا ت قالوا له كلا علينا إخوة الكرام أن نجتهد في هذا الشهر وأن نحافظ على الصلوات والسنن في جماعات علينا أن لا نتخلف الله جل وعلا يا اخي هو الوزار انتبه الله هو الوزار وارزاقنا في السماء فنظن بالملك جل في علاه والنزف اتظن انك ان ابتطعت من وقتك له انه سيحجب عنك رزقا كلا والله ان البركه ستاتي لكن العكس هو الصحيح فإن العكس